وهل يجوز للحاج أن يرمي بالحصيات كلها مرة واحدة لو أمسك الإنسان بالحصيات السبع مثلا ورماها مرة واحدة لا يجزئ يعني لا يصح ولا يجوز بل لا بد من الرمي سبع مرات بسبع حصيات هذا ورأى الجمهور أن الرمي بأقل من سبع حصيات لا يجزئ يعني لا يصح لكن أحمد أجازه بخمس حصيات كما قاله عطاء ابن أبي رباح وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه لأن سعيد بن مالك قال رجعنا في الحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت ست حصيات وبعضنا يقول رميت سبع حصيات فلم يعب بعضنا على بعض لكن هل بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره إن رأي الجمهور أقوى وهو عدم جوازه بأقل من سبع حصيات والله أعلم